لنحتدي لولا أن هدان الله رب العالمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوفل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيحة أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له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 واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت اللهم آت نفوسنا تخواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا جتنابه برحمتك يا رحم الراحمين اللهم طحر قلوبنا من النفاق اللهم طحر قلوبنا من النفاق وعملنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة وسائر جوارحنا من النفس الأمارة بالسوء والهوى والشيطان اللهم ارزقنا الصدق في القول والإخلاص في العمل يا رب العالمين اللهم ارزقنا الصدق في القول والإخلاص في العمل اللهم ارزقنا الصدق في القول والإخلاص في الأعمال يا ذا الجلال والإكرام ويا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار درسنا في هذه الليلة المباركة في تفسير انقشار الصور وقد بدأنا في مثل هذه الليلة من الأسبوع الماضي في سورة الفاتحة أعظم سورة في القرآن وبدأنا من بدايتها إلى الآية الرابعة وانتهى الوقت ولم ننتهي من التفسير فإن شاء الله تعالى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 والنساء يقرؤون الأولاد يقرؤون والبنات يقرؤون في صلواتنا في كل ركعة من صلواتنا نقرأها لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ولكن هل لسورة الفاتحة هذا في كل ركع من صلواتنا او قراءتنا في غير الصلاة ايضا لها هل لذلك من حكمة وهل لذلك من اجر وحسنات وتواب ام بس مجرد لا يا خلاص الناس قد تعلموا من صغرهم بانهم يقرؤون سورة الفاتحة في كل ركعة بس هذا هل يفهم شيئا غير هذا المعنى أم لا فالواجب علينا أن نفهم هذا وحكمة هذه الصورة المباركة ولماذا لا يقبل الله من إنسان صلاة إذا لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب ليه والحكمة في ذلك كما قالوا الفقهاء رحمهم الله سورة الفاتحة على قصر آياتها وكلماتها وقلة حروفها بالنسبة لبعض السور الأخرى ولكنها أعظم سورة في القرآن لأن الله تبارك وتعالى كما يقول العلماء أنزل مئة وثلاثة عشر كتابا على الأنبياء والمرسلين وآخر تلك الكتب السماوية القرآن الكريم وأودع جميع أسرار مئة وثلاثة عشر كتابا السابقه في أربعة كتب التورات الذي أنزله الله على موسى عليه السلام والإنجيل الذي أنزله الله تبارك وتعالى على عيسى عليه السلام والزبور الذي أنزله الله تبارك وتعالى على داود عليه السلام والقرآن الكريم الذي أنزله الله تبارك وتعالى على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم ثم جمع أسرار تلك الكتب الأربعة ووضعها في القرآن الكريم في كتاب واحد أسرار التوراة والإنجيل والزبور جمعها واجعلها في القرآن الكريم وجمع أسرار القرآن الكريم كله من أوله إلى آخره جعلها في سورة الفاتحة في سورة الفاتحة إذن من هذا الوجه ومن هذه الناحية سورة الفاتحة أعظم سورة في القرآن وأفضل من التوراة ومن الإنجيل ومن الزبور ومن القرآن ومن الكتب المئة وثلاثة عشر الذي نزلت على المرسلين السابقين سورة الفاتحة فلذلك سورة الفاتحة قراءتها لها أجر وسواب وحسنات ورفعات ورفعة لدرجات وشفاء للأمراض ولسورة الفاتحة عدة أسامي ولكل اسم منها من تلك الأسماء معنى وحكمة أولا سورة الفاتحة لأن الله تبارك وتعالى فتح القرآن الكريم بهذه السورة أول القرآن سورة الفاتحة ثم سوره البقرة ثم آل عمران وهكذا إلى آخره ومن أسمائه أيضا سورة الحمد لله رب العالمين لأن الله تبارك وتعالى بدأ هذه سورة بقوله تبارك وتعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إلى آخر السورة ومن أسماء هذه السورة المبركة أيضا السبع المثان السبع المثان لأنها سبع آيات سبع آيات ومن أسماء هذه السورة المبركة أيضا سورة الواقية لأنها تقي صاحبها وقارئها من مصارع السوء ومن أسمائها أيضا أسماء هذه الصورة المباركة صورة الفاتحة صورة الشافية لأنها تشفي تشفي من الأمراض الظاهرة والباطنة ومن أمراض العادية المعروفة ومن أمراض القلوب وهو شفاء لما في الصدود وكان أبا سعيد الخدري رضي الله عنه مع نفر من الصحابة في مأمورية من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم فذهبوا ومروا في طريقهم على قرية كان لذلك القرية أو ذلك البلد حاكم كافر وكان لا يطلق صراحة من مر في بلده من المسلمين ويسجنهم مر أبا سعيد من الخدري ومن معه من الصحابة في ذلك البلد وأخذوهم جنود ذلك الحاكم الظالم وأودعوهما السجن مسجنين وفي ذلك الليلة لدغ أمير ذلك الحاكم لذغته عقربة او حية ولده ابنه اغلى ما عنده في الدنيا وبحث عن علاج من اول القرية الى اخرها ولم يجد وكان له وزير حكيم عاقل قال للحاكم ان هؤلاء المسلمين الذين أمرت بحبسهم يوم أمس ربما تجد عندهم السبب لشفاء ابنك ابعث لهم وأسألهم بعث الحاكم أحد أتباعه إلى أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وهو في السجن قال إن ابن حاكمنا لدق هل عندكم له من دواء أو علاج قال أبو سعيد نعم عندنا له علاج ورجع وأخبر الحاكم وقال الحاكم هات جيب هتب. واخذوا أبو سعيد الخدري وذهبوا به إلى الحاكم فقال هل عندك علاج لهذا اللذيغ نعم قال طيب عالج قال لا لا بشروط. الشرط الأول إنك تخلي سبيلنا نذهب إلى حيث نشاء والشرط الثاني إنك تجعل لنا جوع لن وبس نشخي ولدك ببلاش مجاني لا تزوي لنا شيء مقابل هذا قالوا طيب ماذا تريدون قال نريد ثلاثين رأسا من الغنم. ثلاثين رأسا من الغنم قالوا طيب أنا بسيط فأخذ أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقرأ على الولد الذي سورة الفاتحة فحق لا غير يقرأ سورة الفاتحة وينفق ثم يبدأ ويقرأها وينفق ثم يبدأ ويقرأها وينفق فيه وهكذا كان ممر حتى قام الولد رشيطا صحيحا وليس فيه أي ألاك ومن هنا الرسول صلى الله عليه وسلم لم جعل اسمها صورة الشافية لأنها تشفي بإذن الله. ثم الحاكم وقف بشروطه وأطلق سراحهم أولاً وأعطاهم ثلاثين رأساً من الغنم. وأصحاب أبا سعيد الخدري قالوا لا ما لمد يدنا على الغنم هذا. ولا نذبح منها شيئا ولا نأكل منها شيئا لا ندري هل هو حلال لنا أم حرام حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسأله ونخص له القصة ونحكي الحكاية إذا سمح لنا أكلنا وإن لم يسمح لنا فلا فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وخصوا عليه القصة وحكوا حكاية الغنم ثلاثين رأس فتبسم الرسول صلى الله عليه وسلم تبسم هكذا وعلم في وجهه السرور قال وما يدريك لا يا أبا سعيد إنها الرقية أي سورة الفاتحة الرقية ومن أسمائه أيضا أنها سورة الرقية وإذاقة إلى أنها سورة شافية وكافية ثم قال لهم خسموا بينكم الأغنام الثلاثين واضربوا لي معكم سهما واضربوا لي معكم سهما أي الرسول صلى الله عليه وسلم طمع في سهم من تلك الأغنام صاروا سهما إذا كانت تسعة ومع الرسول صلى الله عليه وسلم يصنوا عشرة وثلاثين من الغنم يصنوا كل واحد منهم ثلاثة وفرح الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا وفرح الصحابة ان هذه الاغنام صارت لهم حلال لا حرام ولا مشكوك ومن اسماء هذه السورة المباركة ايضا سورة الكافية سورة الكافية معناها اي انها تكفي عن القرآن كله اذا كان انسان اي انسان لا يحفظ من القرآن إلا سورة الفاتحة فقط ويقرأ هذه السورة في صلاته فالصلاة صحيحة مقبولة تكريب وإن كان إنسان آخر مقابل هذا يحفظ القرآن كله ولكن لا يحفظ سورة الفاتحة ويقرأ القرآن كله في صلاته إلا سورة الفاتحة والصلاة غير مقبولة والصلاة غير مقبولة وإن كان قرأ القرآن كله لقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب قرأ القرآن كله ثلاثين جزء ولكن الصلاة غير مقبولة ليه؟ لأنه لم يقرأ الفاتحة فيها ومن هنا علينا أن نعلم أيها الإخوة إن قراءة سورة الفاتحة في صلواتنا سواء كانت الصلاة فريضة ونحن مع الجماعة خلف الإمام علينا أن نقرأها بأنفسنا وهناك بعض الإخوة يقولون إن بعض الأئمة الأربعة رحمهم الله قالوا إن قراءة الإمام له قراءة ولا يقرؤون الفاتحة خلف الإمام وهذا قول رأي من رأي العلماء أما كون يكون هذا القول حجة ويكون هذا القول دليل ويكون هذا القول ثابت لا لا ولا يكون هذا القول حجة ولا برهان ولا سند ولا دليل بل لابد من اتباع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وإن خالف كلام بعض الآئمة لابد من بالاتباع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب علينا أن نقرأ سورة فاتحة الكتاب حتى وإن كنا خلف الإمام والصلاة فريضة والإمام يقرأ فالواجب علينا نحن أيضا نقرأ سورة فاتحة ونا نقول الإمام يقرأ خلاص هذا يكفي لا لا يكفي لا يكفي وجعلها الرسول صلى الله عليه وسلم رق نون من أركان صلواتنا في كل ركعة أركان الصلاة أربعة عشر الركن الثالث أو الرابع منه قراءة الفاتحة الركن الأول القيام مع القدرة والركن الثاني تكبيره الاحرام والركن الثالث قراءة الفاتحة لا بد منها إلى آخر الأركان ثم ان لقراءه سوره الفاتحه من الفوائد ومن الحسنات ومن الحكم ومن الاسرار الذي يعود نفعها ومصلحتها في عقيدته في اسلامه في اعماله ما لا يعلمها الا الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له وكيف بعض الإخوة يفوتون على أنفسهم هذا الخير وهذه الحسنات وهذه الصالحات وهذه الدرجات يفوتونها يحرمون, يحرمون أنفسهم منها بقولهم إن الإمام يقرأ ونحن علينا أن نسكت ولا نقرأ لا بل علينا أن نقرأ ولا نسكت أما معاني هذه الصورة المباركة المفسرون كثيرون، كثيرون كثيرون جدا وكل مفسر فسر القرآن الكريم على ما بدأ له من معنى وعلى ما تبرى من الرأي الإمام كثير من المفسرين الإمام القرطبي من المفسرين الإمام الرازي فخر الرازي من المفسرين والإمام الحاكم من المفسرين وفي مخدمتهم قبلهم كلهم ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إمام المفسرين والجلالين جلال الدين الرومي وجلال الدين ناسفي من المفسرين اجتمعوا في تفسير كتاب وسموه تفسير الجلالين هذا اسم جلال الدين وهذا اسم جلال الدين اشتركوا في التفسير والإمام ابن التيمية رحمه الله له التفسير والإمام ابن القيم رحمه الله له التفسير والتفاسير كثيرة ولكن هنا لك التفسير يتميز له ميزة خاصة عن بقية التفاسير لأن المفسرين كلهم فسر القرآن الكريم في الأرض، وهم من البشر، وهذا النوع من التفسير فسر في السماء، فسر في السماء لا في الأرض، ومن المفسر الله جل جلاله، المفسر الله جل جلاله هو الذي فسر سورة الفاتحة، فقال. إني قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين فلعبد ما سأل هذا في حديث القدسي إني قسمت الصلاة المراد بالصلاة شورة الفاتحة لأنه لا صلاة إلا بفاتحة ومن أسمائه أيضا وأنا لم أذكرها أولا ومن أسمائها أيضا شورة الصلاة لأنها تقرأ في كل ركعة من الصلوات فالله تبارك وتعالى قال إني قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين ولعبدي ما سأل يا سلام. ولعبدي ما سأل إذا سألنا الرحمة ويرحمنا إذا سألنا المغفرة يغفر لنا إذا, أعطينا المال والو... إذا طلبنا المال والولد والزوجة والتجارة والربح وغير ذلك يستجيب دعواتنا هذا من بركات هذه صورة مباركة ومن أسرارها العظيمة قال الله تعالى إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي يا السلام إذا قلنا نحن أي واحد منا الحمد لله رب العالمين يقول الله تبارك وتعالى فوق سبع سماوات ومن فوق عرشه يقول حمدني عبدي الله أليس هذا كافيا لنا وفخرا عند الله تبارك وتعالى بأن الله تبارك وتعالى قبل منا هذه الكلمة المباركة الحمد لله رب العالمين قبلها ومن حيث أنه قبلها قال حمدني عبدي لو لم يقبلها لم يقل هذا قبلها. ورضي بها فقال حمدني عبدي صمنا عبد فنحن نحمد الله ونشكره على ذلك خاتم الأنبياء والمرسلين عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم حينما أنزل الله تبارك وتعالى له قوله الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده نزل الكتاب على عبده ليكون للعالمين نذيرا سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم شكرا لله لان الله تبارك وتعالى شرفه عبد الحمد لله الذي أنزل على عبدي الكتاب ولم يجعل يجعله عوجا اول سورة الكهف سجد لله شكرا بأن الله شرفه عبد الرسول صلى الله عليه وسلم يحمد الله ويشكره على انه شرفه عبد وكذلك عندما نزل قول الله تبارك وتعالى له سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأخصى سماه عبد وكذلك عند قوله تبارك وتعالى تبارك الذي نزل القرآن على على عبده ليكون لعالمين نذيرا في أول سورة القرآن سماه عبد وهذه كلها منزلة شرف ومنزلة فخر لنا أيها المسلمون أن الله تبارك وتعالى سمانا عبدا، عبدا عبدا له لا عبد للجن ولا عبد للشجر ولا عبد للحجر ولا عبد للوسن ولا عبد للأصنام ولا عبد لكذا وكذا بل عبد الله لا نعبد إلا إياه ولا نركع إلا له ولا نسجد إلا له ولا نتوجه إلا له ولا نتممدد والغوث إلا منه تبارك وتعالى الحمد لله رب العالمين فإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى أثنى علي عبدي أو قال مجدني عبدي لأن هذين الاسمين المباركين العظيمين لهما معناهما الخاص والعام معنى الخاص في اسمه تبارك وتعالى الرحمن معنى العام الرحمن لأن معنى الرحمن الرزاق وهو يرزق عباده بل جميع مخلوقاته من إنجن وإنس ووحوش وطيور وذر وزحائف وأسود وطيور وغير ذلك جميع ما خلقه في البر والبحر والجبال والكهوف والرمال والهواء كل من خلقهم الله تبارك وتعالى من مخلوقات فالله تبارك وتعالى هو الذي يرزقهم هو الذي يرزقهم برحمانيته لأنه الرحمن هذا اسم عام رحمة عامة كما قال تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها لأنه الرحمن هذا رحمة عامة والرحمة الخاصة في اسمه الثاني الرحيم جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته هذه الرحمه خاصه بالمؤمنين كما قال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما وكان بالمؤمنين رحيما هذه الرحمه خاصه بالمؤمنين والمسلمين والموحدين والمخلصين والمتقين والمحسنين في العباده في الاعمال الصالحه وفي العقيده وسلامه الايمان والعقيده والاعمال تحصل بهم اليهود والنصارى والبوزية والشركس واللادنيين والملحدين والعلمانيين والاشتراكيين والشيوعيين ليس لهم نصيب من هذه الرحمة مطلقا محرومين عنها لأنها خاص بالمؤمنين وكان بالمؤمنين رحيما الرحمن الرحيم وإذا قلنا مالك يوم الدين قال الله تبارك وتعالى أثنى علي عبدي سناء جميل قلنا مالك يوم الدين مالك أي صاحب مالك يوم الدين أي صاحب يوم الدين ما هو يوم الدين هو يوم الجزاء والحساب يوم القيامة يوم الدين يوم الجزاء والحساب وما أدرك ما يوم الدين ثم ما أدرك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله سبحانه وتعالى مالك يوم الدين يوم الجزاء والحساب يوم الجنة والنار يوم النعيم المقيم والعذاب الأليف مالك يوم الدين، ومهما نحن أيها الأخوة، اثنينا على الله تبارك وتعالى من كلمات الحمد والشكر والسناء الجميل بأي نوع من العبارات والكلمات وباختلاف اللغات وبأي نوع من العبارات فلا نستطيع أن نوصي أن نحسي سناء على الله تبارك وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته. مهما قلنا، وخير منا وأفضل منا عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم قال في دعائه: اللهم إني لا أحسد ثناء عليه أنت كما أثنيت على نفسك. ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم اعترف بأنه مقصر مهما أثنى على الله لا يستطيع أن يوفى حقه كما يستحق وهل نحن نستطيع أن نوفي لا. لا ومهما قلنا ومهما حمدنا الله على نعمائه ومهما شكرناه على آلائه ومهما أثنينا عليه بأي نوع من العبارات والكلمات واللغات واللهجات لا نستطيع أن نوفي حقه كما ينبغي لجلال ويشه وعظيم سلطانه